استنى باليوم واليومين بتيجي كل فينو في لو لسه غالي عليك انا ابقى افتكرني بكلمتين باليوم واليومين بتيجي كل فينو في كل غالي عليك أنا أبقى Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. Ya olen. Minä olen. Minä olen. Minä olen. حبيبي وخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين كني نادون يا لوحدنا تتبس نتقعدوني حبيبي وخدانا السنين يا نبقى قريبين كني نادون يا لوحدنا تتبس نتقعد I'm in e hey, he hey,